تعريف النصرانيه وتعريف المسيحيه وما هو المسيح وكذلك بينا الاطار التاريخي الذي ولد فيه أو وجد فيه السيد المسيح من الناحيه الدينيه والنواحي السياسيه والاجتماعيه التي كانت موجودة في ذلك الحين من الحكم الروماني أو الوضع الاجتماعي الذي كان سائدا في الدولة الرومانية وكذلك الوضع الديني في جانبه الوثني عند الرومان وفي جانبه الذي يُحتَرَض أنه ديني سماوي عند اليهود واليوم نتكلم عن المسيحيين كما بينتها المصادر. اليهودية المسيحية يعني أو مودد ونشأة المسيح في نظر المسيحيين من خلال مصادرهم هم فهنا إشارة يعني إلى مولده وإلى رحلاته وتنقلاته من خلال وجهة نظر المسيحيين وسيكون عرضنا في بالنسبة للديانة المسيحي عرضا فيه شيء من المقارنة بالنسبة للمصادر الإسلامية واليهودية والمسيحية الأصيلة لأن المصدر أو المصادر الإسلامية تحدثت كثيرا عن المسيح وعن النصارى كديانة سماوية المسيح قد تتعدد المصادر بالنسبة للمصادر المسيحية ولكن هنالك اتفاقات فيما بينها على جملة أمور يعني المسيحية فرق وعقائد سنلاحظ هنالك الكاثوليكي البروستان هذا في الأرض وقديما كان كان هنالك اليعاقبة والنصاطرة والملكانيون اللي هم يمثلون أصول هذه التي هي موجودة اليوم الكاثوليك أو فاهم فرق كانت ربما نشير إليها أيضا المسيحية قلنا قد تختلف في جملة أمور في حول طبيعة المسيح لكنها لا تختلف على إلهيته مثلا أو على التثليث هذه من الأسس التي المقررة والمتواترة عندهم الوهية عيسى والتثليث من خلال ما يسمى بالأقانين الثلاثة الآب والابن والروح القدس بالنسبة إلى المسيح مولد المسيح والمسيح في نظر المسيحي ليس المسيح في نظر المسيحيين إنسانا ولدا على الطريقة التي ذكرها المسلم بالطريقة العادية بل هو تكوين اخر انه ابن الله الازلي وهو كالاب او كالاب ازلي ايضا وليس بينه وبين الله فرق في الزمن هذه هذا ما تراه العقائد يعني المقرر عند المسيحيين. طيب لما كانت ولادته هم يرون أن الله غضب على الجنس البشري بسبب خطاياه وبخاصة خطيئة أبيهم آدم. فكرة الخطيئة موجودة من الأفكار أيضا الأساسية الموجودة عند المسيحيين. هنا لخطيئة آدم فأراد أن يكثر عن هذه هذه الخطيئة التي أخرجت آدم من الجنة أراد أن يكثر عن هذه الخطيئة ويريد يمحو هذا الذنب ويعيد رضاه على الناس فأرسل ابنه ووحيده إلى الأرض حيث دخل رحم العذراء مريم مريم العذراء البتول وولد كما يولد الأطفال إذن القصة القضية مختلفة وتربى كالأطفال حتى بدا إنسانا كالبشر صار استوى إنسان مثل البشر ثم صلب ظلما على الصليب لا لأنه ارتكب خطأا في حق الروماني أو اليهود بل ليكفر عن إثم آدم الذي أصبح المسيح كأحد أبنائه فكانه احتمل بعض مسؤولية أصياني أبي آدم القضية إذن قضية الخطية هذه غير موجودة. إحنا الآن في كما صرفنا في العنوان المسيحية في نظر أو المسيح في نظر المسيحيين هكذا قضية أنه أرسل من السماء. وأعطي الصورة البشرية دخل في في رحم عاد مريم ثم ولد وكانت له الصورة التي يسمونها الناسوت اللي هي الجانب البشري الناسوتي فأعطي الجانب الناسوتي أو البشري الجسماني إلى جانب اللاهوت ولذلك جمع اللاهوت والناسوت معنى الجانب الإلهي والجانب البشري فإذن قضية الصلب مساله أساسية هذه مقررة ايضا عند اليهود وعند المسيحيين لأنه صلب المسيح ليكفر عن خطيئة آدم لأن هذا نوع من الرحمة بالبشر كما يرون الله رحيم لا يمكن أن يأخذ الناس كلهم بذنب أبيهم آدم فكان المسيح هو المخلص هو المنقذ هو الذي كفر عن خطيئة آدم التي توارثها ابناؤه من بعده ولا ندري ماذا ما ذنب الأبناء إذا كان آدم قد أخطأ فحين ولد المسيح يرى المسيحيون أن وفود الملائكة بدأت تظهر في الجو مسبحة في الحقول المجاورة لبيت لحم هو ولد في بيت لحم وأن نجم اللح في السماء يشير بمولد المخلص وأن جماعات المجوس تبعوا ذلك النجم الذي هداهم إلى مكان ولادته فخروا أو فرأوا الطفل وخروا له سجدا سجدوا له. هذا ما يقوله إنجيل متى. إنجيل متى. كان هنالك فيما يبدو خلال في بعض الفترات التي يتحرر فيها الناس من حكم الدولة الرومانية كان هنالك ملك لليهود اسمه هيرودس. لما علم بذلك خاف على ملكه. يعني هذا الأمر هم كانوا ينتظرون الماسيا أو المسيح كما قلنا في المحاضرة السابقة اليهود كانوا ينتظرون وجود ينتظرون نجية مخلص فلما علم بذلك خاف هيرودوس على ملكه فالجديد فقد كان يعرف أن ملكه يزول على يد مولود معاصر في بيت لحم هكذا قيل له فأصدر أمره بقتل كل مواليد بيت لحم كل المواليد من هنا كان المسيح سيقتل لكن الله اوحى إلى يوسف النجار أن يأخذ الطفل وأمه ويذهب إلى مصر ويوسف النجار هو شاب صالح من اليهود كانت مريم قد خطبت له حسب المصادر الإسلامية ولما لم يتزوجها لما علم بقصة حملها شك وتردد لكن يعني رأى مناما أو حلما أظهر له أنه يجب أن يبقى مع مريم فأخذ الطفل وأمهما وأمه أخذهما إلى مصر. سافر بهم إلى مصر لينجو من المذبح التي أقام أقام هيرودس لمواليد بيت لحم. وحل بهما في دير المحرق بجبل يسمى قسقام الآن في محافظة اسيوط دير معروف. <تصفيق> حيث أقاموا بضعة أشهر حتى جاء الوحي مرة أخرى ينبئ يوسف بأن ملك اليهود هذا قد هلك ويأمره بالعودة إلى فلسطين حسب إنجيل متى هذه الرواية من إنجيل متى فقاموا ومروا في طريقهم راجعين على تأخذ طريق الدلتة يبدو مروا في المدينة المعروفة الآن المطرية التي هي في ضواحي القهرة واستظلوا بشجرة فترة بشجرة سميت منذ ذلك الحين بشجرة العذراء هذه الرحلة لم يتفق المؤرخون على مدتها منهم من يقول أنها تتراوح بين سنة وأربع سنوات لما عاد المسيح الى فلسطين اقام مع امه اين في مدينة الناصرة والناصرة من مدن فلسطين وكانت مريم ويوسف وعيسى يذهبون كل سنة الى اورشليم في عيد الفصل ثم يعودون بعد ايام تقول الروايات المسيحية ان الطفل اختفى منهم مرة في اورشليم فاخذوا يبحثون عنه ولما بحثوا وجدوه جالسا في الهيكل يناقش العلماء وكانت سنه انذاك 12 10 سنه كان يناقش العلماء وسنه 12 سنه هذا هذه الطفوله المسيح، ولادته وطفولته حسب ما ترويه المصادر اليهودية كيف ابتدأ المسيح بالدعوة ومتى بدأت الدعوة المسيحيه بدء الدعوة <تصفيق> لما بلغ المسيح الثلاثين من عمره بدأ يبشر في مدينة الجليل أين في مدينة الجليل كما أنه أخذ يعظ الناس في كثير من الأحيان في مدينة كفرناحوم وما حولها يطلق مواعظ في مدن بدأ في مدن فلسطين ثم انتقل إلى اورشليم كان انتقاله إلى اورشليم يشكل بمثابة نصر مين له إذ اجتمع حوله في الجليل عدد كبير وعظيم من الأتباع حتى كان في بعض الأحيان يضطر أن يعظ الناس كان هناك فيما يبدو بحيرة يتزاحم الجمهور على الشاطئ فهو يعظهم من زورك في هذه البحيرة حسب ما تروي المصادر المسيحية فبدأت شهرته تتسع ويستمع إليه الناس وجاءه من العاصمة من أرشالين ولما قدم إليها قدم الى قرشلين خرجت الناس عن بكره ابيها لتحيته فيعني المسيح استطاع ان ينفذ الى قلوب الناس بما يبدو لانه كانت يعبر عن لهجه صادقه ويبث قيما خلقيه تناساها الناس لفتره طويله من الزمن يبدو أن الناس لم يفهموا تعاليمه فهما لكنهم جميعا يعني كانوا يريدون طريقا للخلاص من الوضع القائم الوضع وضع السياسي الاستبدادي الذي تمثله الدولة الرومانية والذي كان موجودا في ذلك الحين كانوا يعني يريدون هذا يتصورون أن المسيح عن طريق دعوته يقلب لهم النظام القضية أعمق عند المسيح هذا هذه رسالة هذا نبي ليس الأمر هو أمر انقلابات سياسية وتغيير استبدال نظام بنظام يريد أن يبني الإنسان يريد أن ينظف وينقي نفوسهم من الداخل ويبنيها من جديد رؤيتهم يبنيها من جديد هذه الذي تراكم عليها الصدق نفوس تراكم عليها الصدق من طول ما عاشرت المادة واستمرت معها وتهافتت عليها على كل حال دخل مع جمع من تلاميذه واستقبال الناس له إلى أورشليم اول شيء اصطدم به في اورشليم هو المعضله اليهوديه كان هنالك ناس كهنه من اليهود يعتبرون انفسهم هم القيمون على امور الدين وهم مفتاح الطريق الباب الى السماء فبالتالي طبعا الفهم لاحظنا كيف انتقدهم نقدا في المحاضرة السابقة من نصوص أوردناه كيف النقد العنيف الذي وجهه لهم بالريائهم وتظاهرهم بالورع وأكلهم أموال الأرامل واليتامى وإلى آخره فلذلك هكذا دعوة خلقيّة كان لابد أن تصطدم بعقبة مادية يمثلها كهنة اليهود فأول عمل قام به هو ذهب إلى الهيكل كانت أقنيته الخارجية غاصة بمناضد الصيارفة وبخوانات أولئك من يبيعون اليمام الحمام والطيور ويأتي الورعون والمؤمنون ليحرروها لقاء زوار المعبد يعني الأتقياء فيما بين قوسين يعني يحرروها لكي يعني تتحرر نفوسهم هم من الذنوب وطبعا لقاء مبالغ يدفعونها فبدأ يطرد هؤلاء المتاجرين بالدين ويقلب مناضدهم عضدهم ويعني يصدم بهم اصطداما عنيفا طبعا هذا سبب حنقا وحقدا كبيرا في نفوس هؤلاء على المسيح اختار بعد ذلك كما تروي المصادر المسيحية اثني عشر من أتباعه اثني عشر مريد لقبوا بالحواريين الحواريون الاثنين. هؤلاء الحواريون لازموا عيسى بات دعوته واختار من أتباعه من أرسلهم إلى القرى للتبشير بالمسيح أو بالمسيحية داخل القرى وبين اليهود ولحد الآن هي دعوته بين اليهود وهو اصلا ثقافته يهوديه المسيح ايده الله بالمعجزات وهذا مؤكد متواتر عند المسيحيين والمسلمين فكان يحيي الموتى ويشفي المرضى ويفتح عين العميان ويخرج الارواح النجسه وينهر الريح اذا ثارت فتهدا بحر اذا اصخب فيخضع. سدده الله بمعجزات لتؤيد وتؤكد نبوته هل هذا الأمر لم يمر بسلام لأنه يصطدم مع جمل أمور أولها اصطدام مع البناء الكنسي أو الديني اليهودي والحخامات وأيضا دعوته وجمعه الفقراء والمستضعفين فيه تلويح للرومان بأن يكفوا عن الظلم لأن المظالم كثيرة كانت عند الرومان ففي ذلك أيضا يعني مس للجانب السياسي لا يناسب الدولة الرومانية هكذا دعوات خطيرة بالنسبة لها دعوات إخلاقية دعوات من قبيل إن دخول الجمل في ثقب إبرة أسهل من أن يدخل الأغنياء ملكوت الرب وكان هنالك غنى فاحشا عند الرومان طغيان في المال هنا ناس لا تأكل كالحيوانات وآخرين يشربون الخمور ب بأواني الذهب ليس الملوك فقط إنما يعني على مستوى شيوخ المجلس الشيوخ وأمراء ومقاطعات وما إلى ذلك كانوا من الغنى الفاحش يحاروا ماذا يفعلون فيه نعم الأواني من الذهب وال يعني وفي ناس يعني عبيد تأكل يعاملونهم عنلة الحيوانات إن لم تكن أنا أحيانا ربما بعض الحيوانات يدارونها مدارة خاصة فطيب دعوات من هذا القبيل إن دخول جمل في ثقب إبرة لا أسهل من أن يدخل الأغنياء في ملك ترق هذه تشكل خطر عليهم دون شك خطر استراتيجي فدعوه المسيح ليست قليله كلماته كانت مؤثره في نفوس الناس ومن هنا بدأ التامر عليه شكل اليهود راس الحربة في هذا التامر قلنا احنا هو كان يعني يحارب شعوذه اليهود ومتاجرتهم بالدين وبدأوا يحيكون له المؤامرات فلما رأوا أن المسيح سيرتفع نجمه وتبلغ شهرته مبلغا عظيما كما تروي المصادر المسيحية جن جنونه فاجتمع ساء الكهنة والفريسيون بالحبر الأكبر كيافس ورقوا يتآمرون ويتشاورون. وقال رئيس الكهنه ان خير لنا ان يموت واحد ولا تهلك امه كلها من الافضل ان يموت فرد من ان يهلك الجميع اي امه يعني اي امه يعني يعني اليهود خلي موت هذا الواحد يعني كانت هذه اشاره اشاره الى ان المسيح يجب أن يقتل وهذا الحبر الأعظم أو الأكبر للكهنة لليهود فلذا قرروا قتله وأخذوا يثيرون عليه بلاطس حاكم فلسطين من قبل الرومان كان حاكم هناك حاكم وهذه معروفة بالدولة الرومانية هناك حكام للولايات أو المقاطعات التي تضمها الدولة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية، فبدأوا يحرضون هذا الحاكم على المسيح، ولما رأوا أن هذا يريد أن يتدخل في الشؤون الدينية لليهود، اعتبرها مشكلة يهودية، هذا شأن ديني وهذا رجل من بين اليهود، وعند دعوة من داخل الدين اليهودي، هو ماله هو مال هذا الأمر، قالوا له. مدعين أن عيسى أخذ يفسد الأمة وأنه يمنع أن تعطى الجزية لقيصر هذه مسألة أخرى دخلوا فيها قضايا سياسية كل شيء ولا تمنع الجزية الجزية هي مورد الأمبراطور في روما يأخذ الأموال الضرائب الإتاوات من الشعوب فقالوا له أن المسيح هو يحرض الناس أن لا يدفع الجزية لقيصر ويدعي أنه مسيح ملك هكذا ذهبوا يزعمون إلى هذا الحاكم الروماني بل إنهم توعدوا بلاطس أن يرفع الأمر لقيصر إن هو قصر في إنزال العقوبة بعيسى شوف المقدار الإجام والحق يعني إذا ما نفذت الموضوع سنرفع الأمر إلى قيصر ولما رأوا تردده وخوفه على نفسه من دم عيسى صاح به دمه علينا وعلى أولادنا أكثر من هذا الشريط هو خاف أن يكون دم هو يبدو هذا الحاكم الروماني يعني ربما كان يعني تأتيه أكيد تقارير ماذا يقول عيسى لم يرى في دعوه شيء رجل مسالم ما كان يدعو إلى دعوة سياسية يعني يريد أن يعمل انقلاب سياسي نعم على المستوى البعيد ربما هي لكنه كان لا يتدخل بشكل مباشر في الأمور السياسية ثم أنه يعظ مواعظ أخلاقية كل عاقل لابد أن يسلم بها ربما سمع بهذا الحاكل وربما أعجب بها فكان مترددا خائفا من أن يكون دمه عليه أن, يكون أن تلوث يديه بقتل هذا فقال لا يبدو صرح لهم بهذا الأمر فقالوا له لا أنت ما لك شغل دمه علينا وعلى أولادنا نحن اللي نتحمل دمه بس انت قتله يعني منتهى, منتهى السواد في النفس البشرية حينما تعجز عن مواجهة إنسان مواجهة عقلية وبرهانية والحجه بالحجه فتلجأ إلى القتل هذا سلاح العاجز وما, وما أكثر هذا السلاح وما أشهره منذ فجر الخليطة وحتى يومك هذا سلاح ظالم لكنه سلاح مستعمل كثيرا استعمل في قتل الأبرياء والأتقياء وقتل المصلحين أينما يعجزون عن مواجهتهم يصفونهم لكنه سلاح تافه وغير جدير بال يعني هو يلغي هذا الشخص من الوجود الجسدي لكن أفكاره وآراءه أثبت التاريخ أنها تزداد انتشارا وسعة عما كانت عليه في أيامه وهو مستضعف مطارد أو سجين وهذا ما حصل فعلا لل... للمسيح عليه السلام وما حصل لكثير من المصلحين قتلوهم يتصورون أن يخمدوا بهذا القتل أنفاسهم وأفكارهم يئدوها يميتوها ينهوها من الوجود إلا ماذا كانت النتيجة بالعكس هذه الأفكار ازدادت انتشارا وازدادت نصوعا وتأثيرا بين الناس دم المصلح أو دم النبي أو دم الولي اعطاها مصداقية أكثر أعطاها دفعة الى الامام فهم قالوا دمه عليهم هذا هذه ما ترويه الكتب الاناجيل فعجب فاعجب الان مجرد تعليق لا ندري الان كيف تحاول أو يبدو عمل了 ذلك الكنيسة الكاثوليكية منذ مدة بتأثير اللوب اليهودي في العالم والمنظمات الماسونية الصيونية أن يبرر اليهود من دم المسيح ويبدو يبدو أن الم المسيحيين أو البابا أصدر أمرا بهذا الخصوص تبرأت أصدر قرارا بتبرئه اليهود من دم المسيح وهم في اناجيلهم يقول اليهود قالوا دمه علينا وعلى ابنائنا فعلى كل حال يبدو ان حيل اليهود اخيرا ومؤامرتهم قد نجحت فألقى بلاطس القبض على عيسى أحس يعني حاول إلقاء القبض عليه أحس عيسى بهذا الأمر وبالمؤامرة فاختفى مع حواريه في حديقة اسمها جثيماني ولكن واحدا من الحواريين لاحظوا وأقول من الحواريين ماذا ما هو اسمه اسمه يهودا الإسخريوطي يهودا الاسخر <تصفيق> <تصفيق> هذا هو الذي دل الجنود الرومان حينما كان المسيح متخفيا دلهم على مكان المسيح ويبدوهم لم يكونوا يعرفونه فقال لهم يعني مؤامرة كانت خسيسة ولا ندري كيف يكون ذلك من الحواريين إلا أنهم ضعفة أمام إغراء المال بلقاء ثلاثين قطعة من الفضة أم مو من الذهب أن يدلهم على مكان المسيح وقال لهم الشخص الذي أقبله فعرفوا أنه هو المسيح فجاء إلى المسيح سلم عليه أحد تلاميذه مريديه عانقه وقبله فعرفه عرف الجنود الرومان أن هذا هو عيسى المسيح فألقوا القبض عليه وقبضوا عليه ودفعوه إلى الحاكم اليهود فحكم حاكم الرومان دلاتس فحكم عليه بالموت صلبا. تروي أن هذا الصلب يعني حسب الروايات المسيحية، لكن القرآن الكريم صرح بأنه شبه لهم، ولكن شبه لهم، ومشبهه بأحد آخر، إنما هو لم يصلب، لكن رفعه. نكل به الجنود الرومان كما تروي المصادر اليهودية وثم صلب ومات ودفن هذه قصة صلب المسيح ويقولون أنه بعد ثلاثة أيام ارتفاعه أمراها في القبر قام في الفصح وهو عيد هذا العيد المشهور عند المسيحيين ومكث أربعين يوما مع تلاميذه خاصة ثم ارتفع إلى السماء بعد أن أوصاهم بالجد في نشر دعوته باسم الآب والابن والروح القدس إذن هو بعد صلبه ودفنه بعد ثلاثة أيام قام ولذلك هذا يسمعه للقيامة عند المسيحيين قام وبقي أربعين يوما يعظ تلاميذه ويوصيهم ثم ارتفع إلى السماء أمامهم كانوا يرونه في صورته المجسدة المجسمة هذا الموضوع حقيقة يحتاج إلى المزيد من التفكير ومزيد من الملاحظة فإذا كان أن الجانب البشري أنه في عيسى اجتمع اللاهوت والناسوت وأن الجانب الذي كان يرى ويتكلم ويمشي ويتألم هو جانب الناسوت في عيسى لضرورات التخاطب مع البشر فإذا رفع إلى السماء فلما يرفع هذا الجسم أو هذا الجانب إلى الطبقات العليا فمفروض أن الجسم أو الناسوت انتهت مهمته ويرفع الجانب اللاهوت جانب اللاهوت في أيسا وهو جانب لا يرى وليس به صفات البشر ولأنهم يقولون أنهم رأوا وهو يرتفع مجسما أمامهم. فإذا كان الجانب الجسماني الجانب الناسوتي انتهت مهمته كان من المفروض أن يبقى أن ينتهي ويرفع يرتفع على الجانب اللاهوتي. لكنهم يعني هنالك كثيرا من التناقضات. هذه باختصار قصة مولد ودعوة عيسى وقصة الصلب والرفع على السماء والموقف موقف وتأمر اليهود عليه من خلال الرواية المسيحية وسنعرض في المحاضرات القادمة نستكمل هذه الصورة إذا وجدت عند المسيحيين أو أننا سنحدد التصور الإسلامي لمولد المسيح ودعوته وحقيقته حقيقة المسيح يعني كما تصورها الديانات السماوية الأخرى ربما نرى المسيح عند اليهود أيضا ماذا يفكرون و إلى أن نلتقي في المخاضرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته